منذ أكثر من شهر يقيم همام الذي يبلغ من العمر سبع عشرة سنة في السجن لأنه سرق ملابس جاره وباعها لكي ينفق على نفسه وعلى إخوته بالرغم من أنهم يعيشون مع والدهم الغني صاحب محل الحلويات الذي طلق أمهم وتزوج من امرأة ثانية قال همام كنت أسكن مع والدي صاحب محل الحلويات، وكان يكسب كثيرا، ولكنه كان لا يعطينا إلا قليلا من المال، وكان يعامل أمي معاملة سيئة، وبعد أشهر قليلة تزوج أبي من امرأة أخرى، وأحضرها لتعيش معنا في البيت، وكانت تطلب من والدي ألا يعطينا شيئا من المال، وأن يشتري لنا ملابس وأن يضرب إخوتي الصغار ثم تزوجت والدتي من رجل آخر لم يرحب بوجودنا معه في البيت وطلب من والدتي أن نخرج من بيته وإلا طلقها قال همام في أحد الأيام كنت أريد بعض المال فسرقت ملابس جارنا وبعتها في السوق فقامت الشرطة بالقبض عليه